بسم الله الرحمن الرحيم آمين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 أفيض عليهم وما أنت عليهم بوكب، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتذر أمة القرى ومن حولها وتذر يوم الجمع إلى ريب في.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 والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يعيي الموتى وهو على كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب آطر السماوات والأرض يَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُتِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْدِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْطِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَاءَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ جِبْلٍ فِيهِ شَكٌّ مِنْهُمْ رِيبًا فَرِذَالِكَ فَذَعْ وَاسْتَكِنْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم لا حدة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له هجتهم داعضة عند ربهم وعليهم غضب. هجتهم داعضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.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 يكون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يماؤون في الساعة لا في بعيد. الله لطيف بعباده يردك من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم أذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به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 الله عباده الذين آمنوا وأمر الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة وما يقترب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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذاك الصدر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعنام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكذ على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَتَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَعِيصٍ فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبار وَالْفَوَاعِشَ وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم جورا بينهم ومن رزقناهم والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يبذل الله فما له من ولي وَتَرَضَّ الْمِنَّ لَمَّا رَأוُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاشِئِينَ مِنَ الْذُلِّ يَعْظُرُونَ مِنْ طَوْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفتهم والذين يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُغْذِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيْمُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ ya لَا مَرْجِعَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لكم من بَمَا أَوْسَلْنَا كَ عَلَيْهِمْ حَفِيرًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرع بِهَا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 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, أو يرسل رسولا في وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن